وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت وقال شميط بن, عجل بن عجلان ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك وهذا باب يقول استقصاؤه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخل يدخلني الجنة فذكر الحديث وفيه قال فأطعم الجائع وأسق الضمآن وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت كذلك بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس ولذلك يقع في الناس كثيرا فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم قال الفضيل بن عياض ما, ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان ولو أصبحت يهمك لسانك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 يعني يقصد بذلك لو أنك أصبحت يعني تحاسب لسانك على ما يستر منه لو أصبحت تحاسب لسانك على ما يستر منه أصابك الغم وهذا صحيح نعم وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب فقال معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات وقد سبق القول في هذا مستوفى وتذاكر عند الأحنف ابن قيس أيما أفضل الصمت أو النطق فقال قوم الصمت أفضل فقال الأحنف النطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه الصمت المطلق يعني لوان الصمت بدعة لكن الصمت المقيد هو الصمت إلا للضرورة إلا للحاجة المشروعة هذا هو الصمت المشروع ذلك يعني ينبه لهذا بعض الناس قد يأخذه للغلو أو يعني دعاء التورع إلى أنه يصمت عما يجب عليه أن يتكلم به يعني المعروف أنها المنكر من أشاد الناس النصف للأمة من الكلام فيه يعني ما يكون من ضروريات الحياة السلام فيما هو من حقوق الآخرين حقوق الوالدين حقوق الكلام في هذه الأمور المشروعة عبادة ومطلوب شرعا والكف عنه تعبدا بدعة سيأتي لشارة إلى هذا بعد قليل نعم قال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم فقال عمر لا لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته فقيل له لو أتممت كلامك رجون أن ينفع الله به فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول من هذا من باب التورى لأنه خشي أن أن أن يعني يستمر في أمر لا يطيق أن يعمله فلن يريد أن يأمر وينهى بأمر لا يعمله هذا من الورع وهذا يحدث عند بعض الصالحين أنه إذا رأى أنه, أنه تمادى في توعض الناس إلى حد يجد أنه هو قصر فيه فقد يقف لكن هذا ليس مشروع على كل الأحوال إذا كان الوعظ والبيان للناس مما يجب في حال وقوعهم في بعض المعاصي الظاهرة في حال عموم البلوى ببعض الأشياء بدع ومعاصي ومنكرات ومظالم فإنه حتى لو قال شيئا لم يعمله أو أمر بشيء لا يفعله فإنه من هنا مأجور ليس الكلام على أطلاق إنه, أنه إنسان ما يقول لما يفعل ولا يأمر إلا بما يفعل ونحو ذلك فإن هذا مقيد فيما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى ضرورة أو لم يكن حد ضرورة أما إذا كان حد ضرورة كحال ما تقع فيه الأمة اليوم في عصرنا هذا من أمور كثيرة في الاخلاق والأداب والعقائد وما يخل بثوابت الدين فهذا لا بد من يتكلم فيه طالب العلم حتى وأن كانه مقصر لأن لا يتي الشيطان فيحكبه عن الأمر المعروف عن المنكر عن النص والبيان بدعوة أنه لا يعبل نعم اعمل ما استطعته لكن يستوجب عليك أن تنصح وهذا يعني من واجب أمثالكم لا تظن أن نتكلم عن ناس فعيدين أمثالكم الموجودين في هذا المجلس وأمثاله يجب أن يقوم كل منكم بواجبه فلا أخذه دعوة تورع أو أنه ما فعل أو أنه مقصر لأن لا يناصح ولا يبين ولا يأمل معروف ولا أنه منكر في مثل هذا الظروف التي يعني وقعت الأمة فيها أو كثير من أفراد الأمة في مهالك كبيرة جدا وقد تكون أنت ممن عمته البلوة قد تكون لأن هذه كيارات أحيانا المؤمن قد لا يدفعها لا يستطيع أن يدفعها أو لا يستطيع أن يدفعها بصعوبة أو تأتيه من الموانع والقواطع والعوارض ما يجعله يقع فيما يقع في الناس لكن لا يعني ذلك أنه لا يعني ينبه على سبيل المثالة مثلا صغير لكنه فعلا تجدون واقع يعني من, من الـ الـ الـ يعني الأمور التي عمت بها البلوى في الأخيار وغيرهم الـ الـ هذا, الـ هذا الجهاز الذي سمى بالجوال كم تسببني الفتن على الخلق الآن رجال والنساء والصغار والكبار فتن يعني فعلا هو, هو أسهم كغيره من الانترنت وغيره أسهم الآن في, في تحطين ثوابت الأمة العقدية والأخلاقية أسهم في ادخال يعني امور محاده للدين على حتى على عبادات الناس انا كنت في الاسبوع الماضي في مسجد من مساجد المدن الصغيره في محاضره وفوتشينو من اول ما دخلنا المسجد و اثناء الصلاه و بعد لا تفصل لا تفصل فعلا يعني ما انا استطيع يعني ما راح ولا ثانيه لكن أغلب الوقت الجوالات بأنواع الموسيقى والأجراس والنغمات والأصوات المزعجة في المسجد طبعا انا أيضا أحيانا من من يبتلى بذلك قد أنسى جوالي لكني حرصت وأرجو أن تحرص وأن يكون الجوال على وضع من الأوضاع التي ليس فيها حرج قد تشغل المصلين هذه أسهل من ادخال الحرام والموبقات على المساجد يعني دقة أو صوت مؤذن أو صوت محاضرة كما مع معلومة الآن الحمد لله توفرت الوسائب تجعل منبه الجوال على شيء غير حرام هذا أسهل ولو يعني حدث في المسجد ونبوه في الصلاة لكن مشكلة يا إخوان ولذلك قلت للمصابين يا إخوان ما رأيكم لو أنه قبل عشرين سنة قبل عشرين سنة من الآن قيل لكم أن يأتي يوم من الأيام تمتلئ المساجد بالأجراس والموسيقى والنغمات وأنواع الممنوعات في الأصوات أتتوقع أن أي واحد منكم يقول عوذ بالله سأل الله لا يلشقني ذلك الوقت الآن هو واقع نعيشه طبعا خفيف في المدن ندن أكثر توعية لكن لما أنا لاحظت أنه مروع في القرى والأريان مروع في عذن تكاد تترك الصلاة كيف تصلي امام موسيقى ترجس واجراس وانغام الموسيقى انغام انواع الانغام الدقات اللي كلها ممنوعه تحول الحرم اي المسجد الى الى الى موسيقى صاخبه بدون مبالغه يا اخوان انا اقول ما, ما, ما سمعت وليتم سجل هذا امر ينعم معمع ثبيل بالوارق تضرب به مثلا لانه الطالب لازم يجبل يسكت حتى لو ابتليه ولو ابتلي ذويه ومن حوله من أهل بيته نعم هذه العموم البلوة لكن لا تعني أن نقول والله كلنا مبتلين إذن أنا ما أستليني أنا نفسي حيني حصل مني ذلك لا يجب أن ننبه ولذلك نظرا لأكثرة التنبيه في المدن من الطلاب والعلم والمشايخ تجد جوال نادر في الأول الأخير ليس كذلك لكن يجب أن ينقطع لكن في الناس اللي ما يوعون ولا ينبهون الأمر فعلا مهول نعم هذا يعني وضع الايات القرانيه والآذان وبالمنبه هذا احققه يعني لابد من تقعيده انسان النبي لي يغلق الجوال عندما يدخل دوره من اهلكم الكرامه أو, أو مثلا عندما يكون في مكان في المسجد وغيره يعني قصد في مكان في مكان لا يليق بالمسجد يقول في مكان لا يليق القران فيه فإذا كان نبيه يأمن يضمن أنه يكفي الجوال وإلا الأولى أن يجعل المنبه على الآيات والأذان سمع له يعني أوضاع أخرى وما أكثر أوضاع نعم. قال ابن رجل رحمه الله وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسمعت وسمعته يتكلم في هذه المسألة وأظن أني فاوته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن عمر قال ذلك له وقد عن سليمان بن عبد الملك أنه قال الصمت منام العقل والمنطق يقضته ولا يتم حال إلا بحال يعني لا بد من الصمت والكلام وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء وكان احد الحكماء اذا كان المرء وكان احد الحكماء اذا كان اذا كان المرء يحدث في مجلس فاعجبه الحديث فليسكت وإذا كان ساكتا فاعجبه السكوت فليحدث يمكنه قال عندكم وكان في كل النسخ لا بسكوره فاعجبه الحديث فليسكت لا تستقيم الاداره ويجوز يقول وكان أحد الفكماء إذا كان محدث مجلسه عجبه الحديث أن يسكت أو كان يسكت نعم أو يقول فليسكت يقول لو قال فليقول فالعبارة فيها اضطراب وأظن بدل وكان وقال نعم وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فاعجبه الحديث فليسكت وإذا كان ساكتا فأعجبهم السكوت فليحده وهذا حسن فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل هذا أيضا لابد أن يضبط فالجملة هو كلام سريم لكنه أحيانا يؤدي إلى, إلى ترك الواجه لأنه فرق بين الإعجاب الذي يؤدي إلى الغرور والرياء وبين الإعجاب الذي يؤدي إلى السرور بالتوفيق الفرح بتوفيق الله وإلا كل كلام حسن تجد فيه يعني تجد نشوة فيه صدر منك ومن غيرك أنت إذا صدر منك كلاما هو حكمة هو فائده هو عظة للناس كلاما مفيدا تفرح فيه هذا الحد من الفرح إن كان مجرد يعني فرض برحمة الله ولم يصل إلى حد الرياء فلا تتوقف لا تتوقف لأنه مفيد للناس وانت يسعدك الفلام مفيد وتفرح به مثل غيرك وإن كان فضر منك أما إذا وصل إلى حد أنك تجد في نفسك أنها اندفعت للرياء والعجب والغرور فالأمان أنك تقمعها لك لا خ... يكون هذا قاعدة عندك لما... لأن هذا قد يؤدي إلى ما يشبه الوسواس قد يؤدي إلى مدخل الشيطان عليك لأن تترك نصح الناس سبب مثل هذا المبدأ هذه أمور حدية قد استعملها العباد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 فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي خرجه ابراهيم بن الجنيد نشك أن هذا عن يعني عن الحسن ثم نشك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في حكمة لكن هذا من ألفاظ العباد من ألفاظ العباد يعني هذا الإسلوب وهذا السياق ليس عليه علامة ألفاظ النبوة وإن كان فيه حكمة نعم وبكل حال فالتزام الصمت مطلقاً واعتقاده قربة إما مطلقاً أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوب وفي سنن أبي داوود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صمات يوم إلى الليل فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمته إن هذا لا يحل إن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال صوم الصمت حرام الثاني مما يقوموا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمنين الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين اكرام الجار شريكم نجعل هذا موقف لأنه مقطع مترابط في اكرام الجار محتاج إلى شيء أيضا من التعليق لأنه من الحقيقة الأمور التي نسيها الناس في هذا العصر في كثير من المدن خاصة المدن الكبرى هي مسألة إكرام الجار بل تجد الأصل في المتجاورين التهاجر وإن كان غير مقصود بل لا يرغب كثير من الناس لا يرغب أن يتعرف على جاره وما يدري أن هذا يعني خلل عظيم في الدين ومنه أيضا كران الضيف سيأتي الكلام عنه هذه أيضا حدث فيها ولا حرج الآن يكاد الناس يعني الآن ينبذون الضيف ما هو يكرمونه فقط ويتركون كرامه لا يكادون يسيئون إلى الضيف بسبب هذه المدنية التي جاءتنا ببعض أوضارها مدنية التي جاءتنا بالغرب من الغرب مدنية الوسائل لم تخلوا من نقل الأداب المخلة عندهم الغرب لا يعرفون شيء اسمه حقوق الجار ولا كرام ضيف يعرفونه إلا نزعات قليلة تبقى موروثة عند بعض المهاجرين إلى الغرب أو عند بعض الغربيين القدامى أما أنه, أنه يكون أصل سمة مدنية أبداً ولذلك تميزوا بالتفكك وهذا المرض،, المرض انتقل كالأمراض الأخرى التي انتقلت حتى الأمراض الحسية انتقلت عبر وسائل كثيرة علي حل نظراً لأن هذا الأمر مهم لعلنا إن شاء الله نقف عنده في الدرسين القادمين في هذا الموضوع عن الموضوع الكرام الجار وحقوق الضيف حقوق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 قال أن تجعل لله ندًّا وهو خلقت قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة تجارك وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يذني الرجل بعشرة بعشر نسوة أيسر عليه من أن يذني بامرأة جاره قالوا فما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله قال قال من لا يامن جاره بوائقه خرجه الامام احمد وغيره من حديث حديثه بهريره وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه وخرج الإمام أحمد والحاكم, والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة قال لا خير فيها هي في النار وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم, وتصوم رمضان وتتصدق بالأتوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا قال هي في الجنة ولفظ الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اطرح متاعة في الطريق قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال فقد لعنك الله قبل الناس قال يا رسول الله فإني لا أعود وخرجه هو أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت دخلت شات لجار لنا فأخذ فأخذت قرصة لنا فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار وعما إكرام الجار لحظة إبو عمر وأنه بدأ بمسألة النهي عن أذى الجار لأنه أمر يعني أشد من مجرد الإكرام إكرام الجار إكرام الجار أيسر لكن ال... وأيضا الإكرام قد يكون أحيانا من الصالح متبادلة لكن المشكلة الأعظم إن بعض الناس قد يؤذي جاره من حيث يشعر أو لا يشعر وهذا هو المهم قد لا يقصد ومع ذلك يؤذي جاره فالأذى إحيانا يكون لسبب تفريط الجار في بعض الأمور مثل إذا عاج الأطفال في وقت راحة يبغي الإنسان يضبط أطفاله ولو أدى ذلك إلى شيء من التكلف ويعني المشقة عليه أوقات الراحة يجب أن تكف يكف الإنسان من حوله من أطفاله وضيوفه وأهل بيته من, من أن يؤذوا جيرانهم لهان لأن هذا من أشد ما يكون بين الناس اليوم وهو من أذى الغير المباشر والذي لا يشعر به الكثيرون لسيما مع تفاوت حياة الناس فالناس الآن تتفاوتون في أوقات الراحة منهم من يسحر ومنهم من ينام مبكر. هذا الذي يسهر غالبا يحدث منه حركات والأصوات ما يزعج هذا النام والعكس كذلك هذا أمر الأمر الآخر أنه أحيانا يكون الأدى من خروج أشياء مباشرة صوت المذياع صوت التلفزيون أو الفضائيات ونحوها نحوها أو يكون من ما يحدث من جلبة الضيوف جلبة يعني يعني الذين يردون على البيت قد يكون الإنسان ضابط أولاده ضابط لكن ضيوفه يحتاج أنه أيضا يهتم بأن لا يؤذو الجار أيضا ما يتعلق بما يحرج ما يصدر من البيوت من الروائح التي قد لا يتفطن لها أو من الأمور التي تكون أذن من حيث لا يشعر إلا إذا تفقد وصار عنده يعني إحساس بالاهتمام بهذا الأمر لألا يقع منه أذن إكرام الجار أيضا أمر يكاد يكون مفقود الأذى يحصل من كثير من الناس اليوم بقصد وبغير قصد إكرام الجار من السنة الماسية وإن كانت هناك بعض الأسباب من أن الناس لم يعدوا يعد بعضهم حاجة وبعض السابق أيضا بعض الناس لا يحب التعرف على الجار بعض الناس أيضا يكون تتفاوت حضوره مع حضور جاره إلى آخره هي ذرائع لكن لست معاذير شرعية فيجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتعرف إلى جاره لا تعرف الفضول تعرف الاهتمام فيسدي له الكلمة الطيبة والكلام الحسن يبش في وجهه يشعره بالاهتمام فيه يهدي له مما تيسر له وإن كان غني حتى كان جارك أغنى الناس أو من أغنى الناس يجب أن لا تنساه بالهدية فهذا وتحب والهدية لا ينزل أن تكون ثمينة أنا لاحظت ربما تجدون هذه الظاهرة لو قد تشتم كثيرون ممن لا يعني يهدون للجار لأنهم يظنون الهدية لا بد تكون ثمينة ولا ما يعني ما يجرأ أو ما يعني ربما ما يقدم عليها لأنه يرى أن هذا عيب الهدية المتواضعة وهذا خطأ هذا من تلبيس الشيطان الهدية مهما كانت ما دامت في أمر حلال لو تشركه مما تشتري من خضار وفواكه ومشروبات ومطعومات مهما قلت فأكثر الناس يرى أنه لا, لا تنبغيث لا هدية تكون قليلة وأنها لابد بد أن تكون مثمنة وهذا كله ليس بصحيح لا يلزم أن تكون كثيرة ولا يلزم أن تكون مثمنة عود نفسك أن تقاسم جارك ما يصل إلى بيتك ولو بجلز يسير, يسير ولو كان غني فلابد أن تعود نفسك تعود أطفالك وأن تعود المجتمع والبيئة على ذلك من هنا أحب أن نبه الحاضرين جميعا إنه ينبغي أن يبادروا بهذا ليس في بيوتهم فقط بل في الحي اتفق مع المسجد مع المؤذن مع مجتمع الحي الذي يجتمع في الأسبوع مرة وهذا أظنكم كلكم إن شاء الله تسهمون فيه مجتمع المسجد الذي يجتمع في الأسبوع مرة ينبغي ينبهوا هذا إلى هذا الأمر ويوصوا بجيرانهم هذه الغفلة وهذه الظاهرة السيئة عندنا جعلت بعض الناس يقع جاره في مساه غب من الحاجة الملحة في الضروريات وهو لا, يدري. وهو لا يدري بعض الناس ظاهره أنه مستغن وأنه ليس بحاجة لكن قد يكون بحاجة قد يكون ممن أرهقته الديون وهو ممن يستحق قد يكون ممن يعني جاءته جوائح قد يكون ممن يعني حصرت له ظروف اقتضت أن تنقص عليه بعض الضروريات والجار لا يشعر لما يشعر لأنه تفقد الحال وأن هناك رابطه بين اهل البيت وبين الرجال لا كل من الناس حوائج جاره هذا فيما يتعلق بالحوائج التي تحدث كثيرا لكن حتى في غير الحوائج ينجب ان نتعود نعود انفسنا ونعود جيراننا ومن حولنا لضروره التهادي واكرام الجار والحسين اليه وسد غيابه إذا غاب تترك بيت اهله او ترسل من يترك من اهلك من اجنائك تقول او من اخوانك تقول ماذا تحتاجون هل يعني تحت... نستطيع أن نقدم ليكم أي خدمة نعم وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به وقد قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه فإنهما كان السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين يبدو أن هذا الأغلب ولأن اليتيم قد لا يكون ضعيف في بدن إنما قصده اليتيم هو يتيم مدام ما بلغ سن ورشد وهذا غالبا فعلا يغلب عليه ضعف البدن لكن أي ضعف المعنوي إنكسار الخاطر يعني اليتيم يتيم يعني يفقد الحنان الكافي يفقد العطف فهو ضعيف معنويا قبل أن يكون ضعيف جسميا وحسيا وكذلك المسكين قد يكون الغالب في المسكين أنه مسكين لكلة باله لكن أيضا تكون المسكنة بضعف معنوي ضعف نفسي بضعف يعني المنزلة الاجتماعية عند بعض الناس الذين يعني يصنفون المجتمع بهذه التصنيفات الجاهلية فيحدث تحدث المشكنة لأسباب كثيرة ليس فقط قلة المال نعم والثالث من له حق القرب والمخالطة وجعلهم ثلاثة أنواع جار ذو قربة وجار جنب وصاحب بالجنب وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال الجار ذو القربة الجار الذي له قرابة والجار الجنب الأجنبي ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى ومنهم من أدخلها في الجار الجنب ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب قد رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة فإن جار البادية يتحول ومنهم من قال الجار ذي القربى الجار المسلم وجار الجنوب الكافر وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال قيل الجار ذو القربى هو القريب الجوار الملاصق والجار الجنوب البعيد الجوار وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا وقال طائفة من السلف حد الجوار أربعون دارا وقيل مستدار أربعين دارا من كل جانب وفي مراسيل الزهري أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي ألا إن أربعين دارا جار, إن أربعين دارا جار قال الزهري أربعونها كذا وأربعونها كذا وأربعونها كذا وأربعونها كذا يعني من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفسا يعني أنهم سكان معه في الدار فقال يبدأ بنفسه وبمن يعول فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع فرأى أنه لا يبعث إليه وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر ولم يريد إخراج الصاحب الملازم في الحضر إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي فالصحبة الدائمة في الحضر أولى ولهذا قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم هو جليسك في الحبر ورفيقك في السفر وقال ابن زيد هو الرجل يعتليك ويلم بك لتنفعه وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره الرابع من موارد على الإنسان غير, غير مقيم عنده وهو ابن السبيل يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر وفسره بعضهم بالضيف يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد والخامس ملك اليميم وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم وروي أن آخر ما وصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائن ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساة عند حاجته وفي المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن ذون جاره وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاع وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آمن من بات شبعان وجاره طاويه وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول خصمين يوم القيامة جاران وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه وخرج الخرائطي وغيره بإسنال ضعيف من حديث عطائن الخرساني أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهل وماله فليس ذلك بمؤمن وليس بمؤمن من لم, من لم يأمن جاره بوائقه أتدري ما حق الجار إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك أقرضته وإذا افتقر عدت عليه وإذا مرض عدته وإذا أصابه خير هنأته وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا ماتت تبعت جنازته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فهد, فهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ورفع هذا الكلام منكر ولعله من تفسير عطاء الخرساني وقد روي أيضا عن عطاء عن, عن الحسن عن جابر مرفوعة أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح حله منها وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكتر ماءها وتعاهد جيرانك وفي المسند والترمذية عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه أنه ذبح شاة فقال هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنا أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم ومذهب الإمام أحمد أن الجارة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 قلت فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع قالت تواسيه قلت إذا كان قوتي رغفين قال تطعمه شيئا ثم قال الذي جاء في الحديث إنما هو الجار وقال المروذي قلت لأبي عبد الله الأغنياء يجب عليهم المواساة قال إذا كان قوم يصنعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم قلت إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليهم مواساة قال إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل ولم يخصه بالجار ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار وقال في رواية ابن هانئ في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما, وسع ما وسعنا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواسات الجائع من الجيران وغيرهم وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أهل عرصة أصبح فيهم مرأ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل نعم الجار الكافر له جميع الحقوق التي تكون للمسلم الا الموده والولاء جميع الحقوق التي تكون للمسلم تكون للكافر الا ما هو من خصوصيات المسلمين يعني مثل امره بالصلاه مثل ايضا اشعاره بالموده والمحبه منادمته اصطحابه في الامور الوداد الامور الخاصه التي يعني الحج والتدين هذا يخص المسلم والا فما يتعلق بالحقوق ودفع الأذى كف الأذى يتعلق بالإحسان فالمسلم الكافر سواء نعم ومذهب أحمد ومالك إن أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى قال الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى ويروى من حديث أبي ذرن رضي الله عنه يرفعه إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعم خرجه الإمام أحمد وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا خرجه ابن أبي الدنيا هناك نوع من حق الجار لم يذكره الشيخ هنا وهو أمره بالمعروف ونهيه عن منكر أمره بالمعروف ونهيه عن منكر برفق حكمه لأن جار ينبغي ألا تدعوه وتأمره وتنهى بما ينفره فلا بد من الرفق والإشفاق وحسن المعاملة والإحسان والتلطف معه فإذا ظهر منه ما يسيء إلى أو إلى أخلاقه فيجب على جاره أن يهتم به ينصحه فهو أحق بالنصيحة من غيره أحق بالنصيحة من غيره والله أعلم قل ما حكم مشاركة الكافر الجار أو الزميل في العمل في المناسبات الخاصة به إذا كانت المناسبات الدينية لا يجب مشاركته إلا للضرورة يعني إذا كان مضطر المسلم يجامله أو يداريه نعم بقدر أيضا بقدر أما في المشاركات غير الدينية فلا حرج كان يأتي الضيف في أو مثلا يضع مناسبة معينة من الأمور الحلال تشاركه لا حرج من غير إكثار من غير إكثار والمناسبات غالباً المناسبات الخاصة بالكافر هي المناسبات التي تعبد بها أو تكون من البدع عندنا مثل احتفاله بمولد يبنيه ونحو ذلك هذا لا يجوز إذا كانت لاجسة لهذه المناسبة صلة بدينه سرور أو حزن أو نحو ذلك المهم ما وافقه ما لم يتعارض مع الشرع لا مانع من مشاركة الكافر فيه إذا كان جار يقول نحن نصف جيراننا لا يصلون أبداً وبعضهم الجمعة فقط طيب ينبغي نصحهم بطرق رفيقة لأنه اليوم الناس صار عندهم نوعا من الحرية غير المنضبطة يعتبر النفس حر وما إن كانت هذه ليست فرية في الحقيقة هذه عبودية لكن مهم أنه إذا كان السلوب سيؤدي للتنفير فلا ينبغي أنك تسلكه وأنت معدول ومع ذلك أنا متأكد أنك إذا سلكت السبل المناسبة لنصيحة الجار وقامة الحجة عليه فأنك ستجد إن شاء الله تجاوب أو على الأقل تبرى دمتك شهر علوم الحكم وصلنا إلى الثالث في الحديث لما أمر الله بالمؤمنين المؤمنين وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اكرام الضيف نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إكرام الضيء والمراد إحسان ضيافته وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته قال يوم وليلة قال والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد, وما كان بعد ذلك فهو صدق وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدق ولا يقل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاثة قال وما سرامة الضيف يا رسول الله قال ثلاثة أيام فما جلس بعد ذلك فهو صدقه ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام فطرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر وخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد كرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيث حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وإن شاء ترك وخرجه ابن ماجه ولطبس ليلة الضيف حق على كل مسلم وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما شراح قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وخرج الامام احمد والحاكم من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر خراه ولا حرج عليه وقال عبد الله بن عمر من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم وقال عبد الله بن حارث بن جز من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقوم نزل عليهم فاستضاقهم فلم يضيفوه فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء فعرفه رجل منهم فقال له انزل عافاك الله قال هذا شر وشر لا تنزلون إلا من إلا من تعرفون وروي عن أبي البرداء نحو هذه هذه القضية إلا أنه قال لهم ما أنتم من الدين إلا على ما أنتم من الدين إلا على هذا وأشار إلى هذبة في ثوبه وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلا وهو قول الليث وأحمد وقال أحمد له المطالبة بذلك إذا منع لأنه الحق له واجب وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاشن على روايتين منطوصتين عن وقال حميد بن زنجوي ليلة الضيف واجبة وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه وقال الليلة بن سعد لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له لأن الضيافة واجبة وهو قياس قول أحمد لأنه نفق على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأدون له في التجارة وقد عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوه وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعام ابتداءه وجاز إجابة دعوته فإضافته لمن نزل به أولا ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأدون له بدون ابن سيده ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم ثلاثة أيام والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيف مزل بقوم واختلف قوله هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تخصص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر به المسافرون على روايتين منصوصتين عنه والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافر وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الأقالب معفلات الدين على إخدار روايتين عنه التقسيم الوجوب بين القرى والقرى وغيرهم والأمصار راجعا إلى أن المدن والأمصار الكبرى غالبا تتوفر فيها الوسائل التي تسمى الآن يعني الشقق والفناجة قديما كان هناك مثلها دور غيافة تؤجع في المدن الكبيرة فإذا توفرت مثل هذه الأمور هل يعني ذلك أن إكرام الضيخ أو المسافر لا يلزم الأخرين أن مشروعيته وكونوا منجوب فلشك أنه باف إلى قيام الشاعر كون كرام الضيخ انخصال الخير وصال الإيمان انخصال البر وأنه منجوب شرعا فهذا لشك أنه باف إلى قيام الشاعر لكن يبقى الوجوب إذا توافر للضيف والمسافر إذا توافر للضيف والمسافر ونحوه الأسباب والوسائل التي بها يستطيع أن يخدم نفسه دون أن يلجأ إلى أن يضيف أو ينزل على أحد فهذا في حقيقة يظهر أنه ينقل الأمر من الوجوب إلى النبل لأن هذا الاسم معروف غالبا عند العرب لأن في جزيرة العرب في أول نشأة الإسلام وحتى في المدينة لم يعرف أن هناك أماكن يفد إليها الضيف يخدم بها على حسابه أو بيات عامة تكون يعني عبارة عن سبل وأوقات لم يكن ذلك معروف فكان وجوب كرام الضيف هو الأصل, الأصل وهذا على هذا القاعدة أظنها تبقى هكذا البلد إذا كان فيه ما يخدم الضيف ما يخدم المسافر القادم يسقط الوجوب والعين على من يراه أو يلقاه وإذا لم تنظر يبقى الوجوب باقي مثل ما يكون في القرى والبادية والبلاد التي لا يكون فيها هذه الوسائل هذا الشيء الشيء الآخر ما يتعلق بمثلة إكرام الضيف يعني كونها من سنن الهدى هذا هذا مما هو مقطوعا به يعني كونها من سنن الإسلام من اتصال الإيمان هذا مقطوعا به لكن يبقى متى, متى يسوغ للضيف أن يأخذ حقه بالقوة أشار حديث أحمد صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ حقه بشيء مما يشعر بأنه يجوز له أن يستعمل القوة هذا ظاهر النص لكن يظهر والله أعلم من خلال عموم النصر أن هذا يحتاج إلى شيء من التفسير وهو إنه إذا كان الضيف يضطر إلى حقه من الأكل والشرب ضرورة فيسوء له أن يستعمل القوة لأصل حقه هذه الصورة الصورة الثانية إذا كان الضيف ممن يقوم بيحاجة من حاجات الأمة مكلف من أهل الحل والعقد أو ولات الأمر أو منهم وأمر الأمة بأن يؤدي واجبا يقتضي سفره ففي هذا الحال يجب يجوز له أن يأخذ ما يؤدي به عمله من قوته وقوتي ذابته ما يستطيع بها أن يؤدي عمله مثل ذلك في القديم الذين يعني الرسل الذين يرسلون من قبل ولاة الأمر لأمور بمهام ضرورية للمسلمين يتعلق بالجهاد والكسبة والبريد ونحو ذلك فأولاء لابد أنهم غالباً يقطعون مفازات وصحار شاسعة لا يمكنهم يحمل وزادهم الذي به يكون يؤمنون حقهم أو ما يستطيعون غالبا في جميع الطريقة فيحتاج هو وذابته ما يجعله يكمل مسيرته ومهمته فيأخذ بالقوة أما من عداه فنعم يأخذ حقه لكن بالحزم ونوعاً من العزيمة للقوة يعني يعزم يعزم بدون ما يستعمل العنفة وقوة الذي بها يأخذ حقه نعم وأما اليومان الآخران وهم الثاني والثالثة هما تمام الضيافة والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا جائزة الأولى وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكد ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام منهم أبو بشر بن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمذي وما بعد الثلاث فهو صدقه وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى ورده أحمد بقوله, بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقه ولو كان كما ظن هذا لكان أربعة قلت ونظير هذا قوله تعالى قل ائنكم لا تذكرون الذي خلق الارض في يومين الى قوله بارك فيها وقدر فيها قواسا في اربعه ايام ان علم اي اليومين, اليومين داخله في الارض ليست مضافه الى الاربعه كما يظن البعض انها تكون سته لا هي اربعه اربعه منها يومان يعني فوق الارض ومنها يومان في تقدير الاقوات والاغذيه وغيره فكان المجموع اربعه ايام نام والمراد في سمام الأربعة وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي سريح خرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر خليحسن قرى ضيكه قل رسول الله وما قرى الضيث قال ثلاث فما كان بعد فهو صدقه قال حميد بن زنجويه عليه أن يتكلف في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه وفي هذا نظر وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويكسبه ويقصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام ويأمر أن ينفق عليه من ماله ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه وفعل ذلك الإمام أحمد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفوي عنده حتى يخرجه يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم ما زاد عليها فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به فإن قيل إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به هو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن الزنجوي لم يحل للضيفان يستضيف من هو عاجز عن ضيافته طبعا هذا قد يشكل فهمه على بعض الناس يعني قد يكون قائل إذا كان عاجز كيف يقال ما هو واجب عليه نعم هو قصد إذا كان عاجز هل له أن, أن يتكلف هل له أن يستدين مثلا يقترغ أن يبحث بحث فيه شيء من مشقة وإلا فلو كان المقصود أنه ليس عنده شيء على الإخلاق ولا يستطيع فسيبقى هو وظيفه يعني بلا فرع أو بلا أكل لكن لا شك أنه والظاهر من القصر أنه إذا كان المضاص ليس عنده ما يكفيه وظيفه فهل له أن يبحث ولو استدان ولو اقترض ولو يعني أدى هذا إلى شيء من الكلفة هذا هو محل رسولة نعم سأل الله إليك. لو لم يكن بيثه مهيئ للضيافة هل لهم مثلا يستضيفه في المطعم في الشيخات مفروشة ونعم في عصرنا هذا لا منعنا أن يكرم الضيف بما هو لا أكثر العرف عندنا هنا في مثلا في المملكة ودول الخليج يوجد بعض الأقاليم يعتبرون تضافة الضيف في المطعم والاستراحة هذا عيد أعتبره نعيب فلا يجزل اللي يجي إليه كانه نوع منهانة للغذر وما إذا كان لأ في كما هو في كثير من الأقليم والمدن أحيانا يعتبر نزيد من الكرام أن تضيفه في شقة أو في استراحة أو في مطعم فلا حرج في ذلك لأنه في العرق في مثل هذه المدن الكبيرة هو نوع من الكرام نعم وقد روي من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجيب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذلك مقام مقام فضل وإستان وليس بواجب ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوت وخوث صديانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بخوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه وأيضا قد الضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوثه وقوث عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطف وقد أنكر الخطابي تسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه وقال أراه غلطا وكيف يأتم في ذلك وهو لا يستسع لقراه ولا يجد سبيلا إليه وإنما الكلفة على قدر الطاقة قال وإنما وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لأن يضيق صدره بمكانه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طح تفسيره في الحديث بما أنكره وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يخريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل وليس المراد أنه يأثم بترك إطراف ما عزه عنه والله أعلم محسن سمارك طيب نقرأ أبو عمر. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله سعادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يخدرجه مسلم لأن الأعمى شرواه عن أبي صالح عليه في وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة شو قول أبي حطين وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معيا أن هذا هو الصحيح وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي فعيد وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أوجاب وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة في غير مسمى وخرج السلمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكتر علي لعلي أعيب قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب في رواية أخرى لغير السلمذي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يسلم الجنة ولا تكتر علي قال لا تغضب فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه فشية أن لا يحفظها لكثرتها فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن تحرز منه جماع الخير ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء وقد فرج القبراني من حديث أبو الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل نتخل من الجنة قال لا تغضب ولك وقد روى الأخنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله قال لا تغضب فاعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب خرجه الإمام احمد وفي روايه له ان جاريته ابن قدامه قال سال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فهذا يغلب على الظن أن السائله هو جاريته ابن قدامه ولكن ان السائله هو جاريته ولكن ذكر الإمام ولكن ذكر الامام احمد ان يحيى الفطاني انه قال فكذا قال هشام يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيا وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العجبي وغيره إنه تابعي وليس للصحابي وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن أبي عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوطني قال لا تغضب قال الرجل فذكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله ورواه مالس في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلة وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب وقول الصحابين نعم أحسن في والكلام الجميع أن لو تأملنا نصوص لو وجدناها نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغضب ليس تتعلق الوصيح لرجل واحد أن تصور الله أعلم خلال هذه الأسلام والروايات والأحداث أنها حدثت أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من سأله ومن وقعت في الغضب أوصى في حالات عدة أوصى ليس رجلا واحدا يعني كثر أوصاهم بعد من الغضب لأن هذه قعدة عظيمة عظيمة ولعل لأنسى أيضا خاطرة مهمة جدا خطرت لي وهو أن الأحنف إبن قيس الذي روى عن منشاره مقدامة الغضب يعني كان من رواك هذا الحديث هذا ذكرني بأمره أن الأحنف شهره بالشل بعد من غضب مع انه ليس كما يذكر ليس الفيلم كله طبع نعم هو طبع لكن ايضا هو يتكلم يعني يعني يحاول ان يجاهد نفسه للشل وصل الى مره يعني عن او او حودج بانه حليل قال انا لست بـ ولكن أو والله الله أنه أكثر قال لكني أتحلم يعني بمعنى أجبر نفسي على الحلم أتصبر وهذا يعني سمت كثير من أئمة السلام كثير منهم عنده الضيط وعنده نوع سرعة امتعال كما نسميها لكنه نظرا ورعه وتقوى انتزامه لأداب الإسلام يضبط نفسه ويشتهر بالحلم الأحنف من قيس اشتهر بالخلم حتى قيل أنه أحنم العرب ولذلك هو ينازع يعني ينازع الأولوية في هذه الخفلة ينازع معاوية رضي الله عنه معاوية هو أحنم الناس وكذلك يوصي بها الأحنف فالمهم أن الأحنف وهو راوي الحديث أو من رواة الحديث يبدو أنه روض نفسه على الحلم. وإن لم يكن ذلك من طبعه السماء وإلا فلا شك لو لم يكن منفصاله فيلم لم استطعني تحلى لكنه جمع بين هذا وذاك يقول والله مسه بحليم وإني لا, أقول لا أسمع الكلمة تؤرقن تؤرقني ثلاثة ليات تؤرقني وثلاثة ومع ذلك ما تستثير يعني المعنى مما يظمر للناس انفعاله ولا طياشه ولا تصرف أهواج منه لكن لا يعني مما يتأثر مما يدل على أنه يتفضل لألا يغضب يحمل نفسه على عدم الغضب لأن قوله تؤرقني ثلاثة أيام يدل على أنه الأمر عنده نوعا من جاهدت النفس جاهد نفسه لألا يظهر منه أثر للغضب أثر للغضب وله قصص عجيبة في الحقيقة يعني يحتاجها طالب العلم الأحنف المنقيس في مواقفه في مدافعة الغضب في مواقفه في تغليب جانب الحلم يعني أمر عجب نعم وقول الصحابيك فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب أجماع الشر قال جعفر بن محمد طبعا من, من, من الأشياء التي أشار إليه الشيخ لكنها متذرقة لنفقطها هنا لأنها ستأتيكم أولا مما يجعل الغضب شر شر أصلا ومن يسرى فلنهى عنه لأنه جماع الشر أولا لأنه مدخل للشيطان الغضاب ثورة الدم ثورة الدم وغليان الدم في القلب وال... وال... وال... والعروض مما يستغلق معه التفكيس يضيق التفكيس ويستغلق معه الإنسان ويطيش فوران الدم يطيش الإنسان مثل ما يطيش الألماء المغلي تمام. فيفقد رشده ويفقد صوابه وهذا ما يسمى بردة الفعل يعني فوران الدم في العروق بسبب الغضب يجعل الإنسان لا يتحكم في عصابه لا يتحكم في معواطفه تكون ردة الفعل عنده للأصل الغضب يثير روح الانتقام الغضب أيضا يغلب الهوى يستفز الغضب يؤدي للتهور في الغضب يغيب يغيب الرشد وغالبا الإنسان في حال الغضب لا يقدر المصالح ولا يدرع المفاس لأنه لا يدرك ذلك لحظة الغضب لا يدرك ذلك يقول أقوالا قد لا يعيها في قد لا يفكر فيها لأنه دخل معه كريما والشيطان الغضب يدخل الشيطان على الإنسان يتفرص صرف أهود في الغضب أيضا ينتغلب نزعة الانتقام على نزعة التسانف وهذا أمر طبير ولذلك يجب على المسلم أنه إذا غضب يتعول بالله من الشيطان الرجيم ويغير حاله كما أوصى من رساله سلام إن كان يمشي يقف يقعد إذا كان قاعد يتجع إذا كان عنده ماء قريب يذهب يغسل أو على قل يتوبأ لأنه بالاتسال يعني يحس ببرودة يعني أعضائه فتهدأ نفسه يعني تهدأ جمه تلهد فورة الدم هيجان القلب والعروف من هنا الإنسان تغير روحه وربما انفتح له أفاق التفكير والرشد نعم قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال شرث الغضب وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن, راهوي أحمد وإسحاق بن راهوي راهوية, راهويه راهويه راهويه نعم هو من الأشياء التي في يغلص فيها كثير من طلاب العلم أو يسهن عنها أن الراهويه ليست على وزن سيبويه ونفطويه ليشت على وزنها بعضهم يظنها مثل سيبوية هي قرى وهي ليشت كذلك بل هي راهوية وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب وقد روي ذلك مرفوعة خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من حديث أبي العلاء بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق ثم اتاه عن يمينه فقال أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق ثم اتاه عن شماله فقال يا رسول الله اي العمل افضل قال حسن الخلق ثم اتاه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفط حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت وهذا مرسل فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسلاب التي توجب حسن الخلق من الكرم والثقاء والسلم والحياة والتوابع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعطي وتضم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما شكت عن الغضب فإذا لم, يت... لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك إن عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المفتنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند غضبه ففي الصحيحين عن سليمان بن صرد قال السبب وجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد اثمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون وقال وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد من خدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاق أوداجه فمن أحث من ذلك شيئا فليلزق بالأرض وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم, وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليتطجع وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمتجع أبعد عنه فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب جمرة في قلب الإنسان فوقّد ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاق أوداجه فإذا أحث أحدكم من ذلك شيئاً فليجلك ولا يعدونه الغضب والمراد أنه يحبثه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم 콜aba إن المُتجع فيها خير من القاعد والقاعدة فيها خير من القاعد والقائمة, والقائمة خير من الماشي والماشي خير من الساعي وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن إلا أن المعنى أن من كان أقربًا إلى الإسراع فيها فهو شرًّ ممن كان أبعد عن ذلك وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكث قالها ثلاثة وهذا أيضا دواء عظيم للغضب لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه وما احسن قول مورق الاجلي قول مورق الاجلي رحمه الله من سلا من سلا غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما اندم عليه اذا رضيت وغضب يوماً عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد, عبد الملك رحمهما الله أنت يا امير المؤمنين معما اعطاك الله وفضلك معما ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب فقال له أوما تغضب يا عبد الملك فقال عبد الملك وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضى ثم قال حد... حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى وروى أبو, نع... أبو نعيم بإسناد عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسد وفي الصحيحين عن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا تصرعه الزجال قال ليس ذلك ولكنه الذي يملك نسته عند الغضب وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنث الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرم غيظاً وهو يستطيع أن يمفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الفور شاء وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يتظمها عبد ما ترم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ملأه الله أمنا وإيمانا وقال ميمون بن مهران جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني قال لا تغضب قال أمرتني أن لا أغضب لا ليغشاني ما لا أملك قال فإن غضبت فملك لسانك ويدك خرجه ابن أبي الدنيا وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويطجع وبأمره له أن يسكت قال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع وقال الحسن أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشذ كله فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لإعتقاد نفعه فمن حصل له رغبة في شيء حملته ثلث الرغبة على طلب, على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه وقد يكون كثير منها محرما وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما والرغبة هي الخوف من الشيء وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له وقد يكون كثير منها محرما والشهوة هي ميل النفس إلى ما لا يلائمها إلى ما يلائمها وتلد به وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم فالزنا والسرقة وشرب الخمر بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلباً للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقتل والسب والفح وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى بجبلة ابن الأيهم وكالإيمان, وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعاً في طلاق الزوجه الذي يعقب الندم صحيح الرحل الدرس القادم سنبدا بموضوع مهم جدا وهو في هذا الباب وهو انه هل كل الغضب هل كل الغضب مذموم هل كل الغضب يعني يؤدي الى مثل هذه الامور المنهي عنها نعم هذا هو الاصل الاصل في الغضب انه مذموم الأصل في الغضب أنه يؤدي إلى نتائج يعني تضر الإنسان من قول أو فعل أو تصرف أو معاملة الناس. لكن يستثنى من الغضب لوجه الله الغضب على دين الله الغضب غيره لله عز وجل وغيره على ثوائف الدين من حقوق الله وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل الحقوق المشروعة فإن الغضب هذا النوع من الغواب مشروعا لكنه مشروط بالغواب الشرعية التي ستكون محل الدرس القادم إن شاء الله الآن ننتقل إلى درسنا في الحديث في جامع العلوم الحكم وصلنا إلى قوله والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له ليس كذلك؟ نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له وربما تناولها بنية صالحة فأتيب عليها وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما ممن عفى الله ورسوله كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء ولم يضرب يده خادماً ولم رأة إلا يجاهد في سبيل الله وخدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان وفي رواية للطبراني إن قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما دريت شيئا قط توافقه ولا شيئا قد خالفه رضي من الله بما كان هذا إذن كما سبق هو مقيد في غير, في غير ما يتعلق بالغير على الدين والغير على محارم الله والغير على الحق وال الغضب فيما يعني يجلب الباطل فإن نبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله يغضب لله وهذا يسمى الغضب المشروع لكن غضب لا يخرجه عن سمته نبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبات شديدة فيما يتعلق بحيم هماية جناب الدين غضب لله غضبا شديدا في مواضع كثير لكن هذا لا يجعله يخرج عن طوره وسمته أما حديث أنس هنا وقبله فإنه يقصد به فيما يتعلق بمور دنيا الناس في أمور دني الناس في أمور المعاش فقوله ما دريت شيئاً قد وافقه ولا شيئاً قد خالفه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعره بأن هذا موافق وهذا مخالف شعاراً يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكر أو موافق الموافقة التي تؤدي إلى التعلق بالشيء وكأنه دين النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشكر كل من يستحق الشكر ويشجع ولكنه لا يبين ما يستث لا يستثيره غير ما يتعلق بحق الله عز وجل وحق الدين هذا هو الذي يستثير بمعنى انه قد يقع منه غضب لكنه غضب مشروع فعلى هذا ف هذا يمكن ان يقال اذا استثناء لأنه البشر ما بشر لا بد ان يكون يغضب لكن اذا ضبط غضبه بضوابط الشرع فانه بذلك يسدد ويوفق وإذا لم يخرجه غضبه عن طوره إذا لم يقعه, يقعه الغضب بالظلم بأن يظلم نفسه يظلم غيره بتحدي تعدي حدود الله إذا لم يقعه الغضب بأن يقع منهما يعارض حكام الشرع فإن هذا الغضب فطري فطري لا يسلم منه إنسان نعم وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه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 والقرآن يأمر بحمم محاسن الأخلاق والفضائل بالمكارم فهدث القرآن كله يعني كله إنما يرشد إلى الحق والقرآن كله أيضا ينهى عن الباطل وكل ما زاد عن حده ومن ذلك الغضب الذي يتجاوز الحدود فهو من الباطل سواء كان في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الأخلاق نعم وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحداً بما يكره بل تعرف الكراهة في وجهه كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئاً يكرهه وعرفناه في وجهه ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد, ما أريد بها وجه الله شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر وكان صلى الله عليه وسلم قد يفهم, قد يفهم هذه مسألة في الحقيقة واردة لمجرد الخاطر أو الناس الذين عيسوا عندهم في الدين قد يفهم من هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لنفسه قد يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لنفسه حينما اتهم بأنه لم يقصم بالعدل لكن لا شك أنه لم يغضب لنفسه إنما غاضب ليش؟ أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية بريال هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته